بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا وال شيواتنا اشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا الملقيات ذكرا عذرا او نذرا عذرا او نذرا انما تعدون لوائق فإذا النُّجُومُ طُمِسَتْ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذِ الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الجبال لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت ليوم الفصل يوم وما أدرىك ما يوم الفصل وما أدرىك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل ألَ نُهك الأولين ألَُهِك الأولين أَّ نُتْ بعوهم الآخرين أَّ نُتْ بعوه الآخين كذَلِكَ نَصعُ بالِمُجمين كذلكَ نَص المرين وَلُين يومئذ لل مكذبين ويل يومئذ للمكذبين الم نخلقكم مما ينحين الم نخلقكم فجعلناه في قرى مَكِين فجعلناهم في قرار مكين الى قدر مخلوم الى قدر مخلوم فقدنا فنرم المقادير فقدنا فنرم المقادير ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحيا أموات وأموات وجعلنا فيها رواء يَا شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَجَنَّاتٍ فِيهَا رَوَاسِي يَا شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ثلاث شعب انطلقوا الى ظل للذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ترمي بشعر كالقصب كأنه جمال صف وائل يومئذ للمكذبين وائل يومئذ للمكذبين هذا يوم ال ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين الأولين فإن لَكَيْدٌ فَكِيدُونَ فَإِن كَانَ دَعْوكَ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يومئذ, يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ وفواكه مما يشتهون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون قلوا واشربوا إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قُولُوا لَا يَقُولُونَ وَيْلٌ يومئذ دِين وَأَيُّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ